「それを」<音楽> من حوى خير ا ل و ر ا ء من قبل م و ت ي والسلام صلوا ع ل خير ا ل أ ن ا م المصطفى مدري التمام ジュべってもらってもらってもらってもらっても Bye. I'm s o r r